إلا ان الا اي ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات, وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان إن الله لقوي عزيز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 واللَّهُ عَم حَكم لَجَعل ماَا يُْلقِ الشَّيطانُ فِتْنَةَ للَّذينَ فِي قُلوبِهِم مَبُ وَالقاسَةِ قُلوبهُم وَإَِّ الظَّالِمِينَ لَ فيِي شِقاقِم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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منهم حتى تاتيهم الساعه بغته حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم حقيم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 الذيهَا جَروا فيِي سَبِي اللهِثُم م قُتِلُ أَماتُ لا يَررزقََّهُم لا يَررزُقََّهُم اللههُ رِزْقًا حَسنَا وَإِنن اللهَّه لَ خَي الرزقم لا يُدُخِلََّهُ مدخَلَضَولَ وَإِنن اللهَّه لَعَم حَليم.